سمعت شيخونا الثائل كثير البطاقه الذي يستدل به الناس على لا يضر مع لا اله الله شيء وانها تدخل صاحبها الجنه وان لم يعمل شيئا معها ما هذا الحديث هذا كله خطا الاحاديث يجمع بعضها ويفسر مجملها بمفصل يبين, مجمل يبين مجملها يبين مجملها مفصلها فالحاديث ما يعني معنى لا إله إلا أن النساء لا يعمل لا اللي يقول لا إله إلا الله حقا واعتقدا حقيقته واللي يعمل لأنه يعتقد أنه لا معبود حق الله وجب أن يطبق حقيقة هذا الأمر بأن يعبد الله بامتزال أمره الذي هو أصله إخلاص الدين له ثم تطبيق أوامر يعمر بها القرآن مليء الصلاة الزكاة الصوم الحج الواجبات تحليم وحرمات إذا قلنا مش يقول لا إله ويفعل مش إذا اليهود يقولونها المنافقون يقولونها وهم بالدرك الأسفل من النار لا ينفع هذه كلمة لا بد كما قال ومن أتى أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال إن لكل من في أسنان فمن جاء بمفتاح له أسنة حاله وإلا فلا فل... فل... فل... لا إله إلا الله لا تثبت لا تكمل أو لا تثبت إلا بالأعمال الصالحة سمع الشيخ